فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابًا وَرَاءَ ظهره فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا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 Si <ma <y y <tiny Wielu yes yeah, z عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا wątpliwości, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا wątpliwości, وَالصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ وَيْرُ مَمْنُونَ